ر و ح ي في سمائكم وجود يحن كمال والده الوليد أ ب ا ن ا ما قعدنا عن رجال ولكنا تكبلنا قيود و ل س ت و ع ه ا ل ن ا ح ي هو ا ل س ي للعلوم ة الاسلاميه الدنيا و م ا س و ع ه ا ل أذكر ا ب و ت ي ك ل أرض بأن الاسلاميه دن、ساليه. يا ب ن ي ا أ س و د أ م ا لليل ل من أ ج ل قريب الكبر ب ا ل إ س ل ا م ضيما يقول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع و د م صبيب أ م و ر لو تاملهن طفل لطفل في ع ا ر ض أ ت س ب المسلمات بكل ت غ ر وعيش المسلمين اذا يقيموا أ م و ر لو ت أ م ل وطفل لقفل في عوارضه المشيب الطائر حيث كان